لا اله الا الله وحده لا شريك له الحي الذي لا يموت والجن والانس يموتون كتب على عباده الفناء وكتب لنفسه البقاء وفرق عباده بما كتب عليهم من السعاده او الشقاء هو سبحانه الاله العظيم ها قد انتهى العالم انتهت الدنيا أين الناس؟ أين البيوت الوارفة؟ أين الأشجار؟ أين هؤلاء جميعا؟ مرت عليهم اشراط الساعة كبيرها وصغيرها بعث نبينا صلى الله عليه وسلم فكان من اشراط الساعه توفي ابي وهو وامي فكان موته ايضا من اشراط الساعه اقتتل بعض اصحاب اقتتلت عصابتان من المؤمنين في صفين وكان هذا من اشراط الساعه تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه فكان هذا من اشراط الساعة كثرة الأسواق فكان من اشراط الساعة رأينا الحفاة العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. فكان هذا من اشراط الساعه انتشر القلم بدل ما كان الكتبة قليل صار اكثر الناس يقرا ويكتب فكان هذا من اشراط الساعه كثر فيهم السمن فهو من اشراط الساعه دخلنا المساجد فرايناها تحمر وتصفر وتزين تذكرنا ان هذا ايضا هو من اشراط الساعه بدات تكثر النساء وتقل الرجال وكان هذا ايضا من اشراط الساعه شاركت المراه زوجها في التجاره وصارت تبيع معه وتشتري وربما وكلها على بعض اعماله فكان هذا ايضا من اشراط الساعه اشراط متنوعه اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم فوالله انا لنرى الشيء واقعا فنذكر الحديث الذي يدل عليه قال عبد الله بن عمر إذا رأيت بنيان مكة قد ساوى رؤوس الجبال فاعلم أن الأمر قد أضلك وها هو بنيان مكة اليوم قد جاوز رؤوس الجبال وقد حفرت أرض مكة وطرقاتها قنوات، وهو أيضاً من أشرات الساعة، فلا إله إلا الله، صدق رسولنا عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، ولو تقول علينا بعض الأقاويل. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجز؟ إنها أشراط صغرى تتابعت على الناس حتى صرنا نألفها وننسى أنها تدل على قرب قيام الساعة قال يا رسول الله متى الساعة قال فماذا اعددت لها؟ ماذا اعددت لها؟ ماذا أعددت من صلاتك؟ من صدقتك؟ من أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر؟ من دعوتك إلى الله؟ من جهادك في سبيل الله؟ من نصرتك للمستضعفين والمظلومين؟ هي قريبة فماذا اعددت لها؟ يظهر المهدي وينتشر خبره بين الناس ويقاتل معه المؤمنون قد راينا اقواما خرجوا في التاريخ قيل عن بعضهم انه المهدي وما صح ذلك محمد بن عبد الله ابن الحسن ابن علي النفس الزكيه خرج وقاتله الخليفه المنصور في الدوله العباسيه فوقع منهم ما وقع حتى قتل رضي الله عنه ولم يكن هو المهدي المنتظر اقوام قرؤوا في اشراط الساعه فاحتالوا على الناس وتلاعبوا منهم من ادعى المهديه كابن تومرت كان رجلا يستعمل الحيل للناس ليصدقوا انه المهدي امر بعض اصحابه فحفروا قبورا وقعدوا فيها واهال عليهم التراب وجعل لهم فتحات يسيره ثم مر ببعض من معه ممن يدعوهم ويحتال عليهم قال رأيتم إن جعلت الموتى يشهدون اني المهدي اتصدقوني قالوا نعم فقال يا أيها الموتى هل تشهدون اني المهدي؟ فإذا بهم يتكلمون من قبورهم وهو الذي خبأهم يقولون له نعم نعم فخشي أن يظهر أمره فأقبل وطم عليهم القبور كان يتلاعب مع الناس لما قرأ أحاديث المهدي لكنه لم يكن هو المهدي كان ابن تومرت يتلاعب على الناس يظهر لهم أنه المهدي بحيل يصنعها لكن الله تعالى كشف سره لأن الله تعالى لا يرضى لعباده الكفر ادعى فريق من الرافضة أن محمد بن الحسن العسكري هو المهدي مع أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن اسم المهدي محمد بن عبد الله لا محمد بن الحسن زعموا أنه دخل سردابا قبل ألف ومئتي سنة ولا يزالون ينتظرون خروجه لأجل أن يصلب من يصلب من حكام المسلمين وزعموا أنه يبدأ بشيخينا وصاحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي بكر وعمر المهدي من اشراط الساعة ومن علاماتها يمر على الدنيا قبل فنائها ونهايتها يمر عليها الدجال أعور العين اليمنى يدعو الناس لعبادته ويزعم أنه رب العالمين فلا يصدقه المؤمنون يلبث في الأرض أربعين يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا يظل الدجال يسيح في الأرض ويقطعها كلها بفتن عظيمة إلا مكة والمدينة يمنعه الله منهما يحصر المهدي وأصحابه ثم ينزل عيسى بن مريم على المنارة البيضاء شرقي دمشق فيقبل إلى المهدي وأصحابه ثم يقاتلون الدجال يقع للدنيا ثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف هنا في جزيرة العرب الدابة وإذا وقع القول عليه أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون تسموا الناس على خراطيمه حتى يبدا الناس يتبايعون فيقال للرجل من اين اشتريت البعير فيقول اشتريته من احد المخطومين تطلع الشمس من مغربها فلا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا اذا راها الناس آمنوا أجمعوا لكن لا ينفعهم الإيمان بعدما قلب الغيب إلى شهادة وصاروا لا يؤمنون بالغيب إنما يؤمنون بما يشاهدون بأبصاره نار تسوق الناس إلى محشرهم تخرج من قعر عدد يترك الناس بيوتهم خرابا تجد ابوابا تلعب بها الرياح ليس فيها احد تجد بساتين كان لها شانها عند اصحابها لكنهم لا يلتفتون اليها تحشرهم النار الى هناك الى الشام راغبين وراهبين الرجل على بعير والرجلان يتعاقبان على بعير والثلاثة على بعير والعشرة على بعير يلقي الله الآفة على الظهر فتموت الإبل حتى يعطي الرجل بحديقته الوارفة يعطيها الرجل الآخر ليشتري بعيرا اذا قتب بعيرا هزيلا ليرتحل عليه ولا يرضى صاحب البعير انها احداث عظام النار تسوق الناس الى محشرهم لا تحرقهم لكنها تبيت معهم اذا باتوا وتنزل معهم اذا نزلوا لم تبعث إليهم لتحرقهم كلا وإنما بعثت إليهم لتسوقهم لتسوقهم إلى المحشر كل هذا يقع بإذن ربنا جل وعلا وهو سبحانه الذي يقدر ما يشاء ويختار ما يريد يحشر الناس إلى المحشر ثم تكون نفختان في الصور وهي نفخة عظيمة يسمعها الناس الأحياء فيصعقوا ومن شدة الفزع صوت يخرق آذانهم فيموتوا ونفخ في الصور فصعق من في السماوات الملائكة ومن في الأرض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون نفختان بينهما اربع والله تعالى يقول انا الملك لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار كلها امور من أمور الغيب نحن مأمورون بالإيمان بها الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة نؤمن بالغيب وأن كل هذا سيقع فما وقع منه ورأيناه آمنا به قبل أن نرى والله قد آمنا بما أخبرنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ها قد تكاثرت الأسواق وانتشرت الكتب غير القرآن وشاركت المرأة زوجها في التجارة وها هم اليهود يستعدون لحرب مع المسلمين الملحمة الكبرى وها هي الأحداث تتسارع لقيام الساعه فقد جاء اشراطها نؤمن بما وقع منها ونتعلم احكامها نتعلم صفات الدجال نذكر اخباره لا حبا له قبحه الله انما لنحذر منه عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه عرفنا اخبار يأجوج ومأجوج من أين يخرجون؟ من بنى سدهم هم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من أمة الدعوة هم من بني آدم هم من البشر لكنهم طغاة وكفار يجرؤون على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم ويرمون بنشابهم بسهامهم إلى السماء جرأة على رب العالمين ويقولون غلبنا من في الأرض والسماء نعرف اخبار يأجوج ومأجوج لنكون منهم على بينه ونحن مؤمنون أنهم خارجون لا محالة نعرف أخبار الآخرة كيف ينفخ في الصور من الناجون يوم القيامة نعرف رحمة ربنا جل وعلا لما يرسل ريحا طيبة من قبل الشام لتقبض أرواح المؤمنين حتى لو دخل أحدهم في كبد جبل لدخلت وراءه لتقبض روحه من رحمة ربنا بنا، فتمتلئ قلوبنا بحبه ونفوسنا بالشوق إلى قربه، نلجأ إليه دائما لأن يعصمنا من الفتن، نلجأ إليه أن يجعلنا ممن يحبهم ويحبونه، أن يكون لنا عنده مقام، نلجأ إليه لأننا عرفنا قدرته جل وعلا. ووصف لنا نفسه سبحانه نتعلم كيف ننجو يوم القيامة المتحابون في الله كنون على منابر من مور المقسطون على منابر من مور من كان في حاجة أخي كان الله في حاجته القرآن يشفع يوم القيامة لأصحابه من نفس عن مؤمن الكربة من كرب الدنيا نفس الله عنه من كربات يوم القيامة من أنظر معسرا أو وضع عنه نفعه ذلك يوم القيامة تعلمنا أنه يقضى يوم القيامة بين العباد حتى يقضى بين البهائم فالناس من باب أولى ليست هي معلومات نسوقها ثقافه كلا بل هي معلومات دين تؤثر في صلاتنا وفي ذكرنا وفي اخلاقنا وفي سلوكنا حتى نكون فعلا من عباد الله تعالى المخلصين اسال الله ان يشملنا جميعا برحمته وان يجتمعنا وإياكم في جنات